القلب إليك البصر خاص أو وهو حسيء ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوم للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعي.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 مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ آمِنْتُمْ مَنْ فِي السماء أَمْ أَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ هم صام فتيو ويقبض ما يمسكون الا الرحمن انه بكل شيء الذي هو الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلج في عتو ونفور أفمِين يَمْشِي مَكْبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا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 صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وَقِيلَ Oleh الَّذِي wonder بِهِ muistan? قُلْ أَرَأَيْتُمْ 26 Nertalым اللَّهُ Alcohol Physical أَوْ رَحِمَنَا فمن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ فَمَن الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين أرأيتم إن أصبح ما أكم غورا فمَن يَأْتِكُم بِمَا